ويرد الشيخ شالي قديس سرّا إسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الله واحد لا إله إلا الله الله صلة لا إله إلا الله لم يلد ولم يولد لا إله إلا الله ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إيمانا وصدقا لا إله إلا الله عليم الحكيم لا إله إلا الله غفور الرحيم لا إله إلا الله ذا الجلال والإكرار لا إله إلا الله العيو القيوم لا إله إلا الله يا عيو يا قيوم. لا إله إلا الله لا تأخذه سنة ولا نوت له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى وله إلا بيذنه علم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون الشيء من علمه إلا بما شاء وغسع السنوات السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكره في الدين قد تبين بشك من الغيب فمن يكفر بالطابوت إن شاء الله آمنين المحلقين أوسكم ومقصرين لا تخافون فَعَلِمَ مَا لِمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ من دون ذلك فَتْعًا قَرِيبًا بسم الله الذي لا يظرم أسمي شيء في العرض بلا في السماء وهو السميع العليم يا الله يا أبو يا حق يا أولي افتح قلبي بالورك وعلمني من علمك وفهمني عنك وأسمعني منك وأبصرني وأقمني لشهودك معرفني الطريقة إليك وهوينها علي من فضلك وهوينها علي من فضلك وألبسني لباس التقوى منك وبك وعلى كل شيء قدير اللهم اذكرني وذكرني وتب علي فاغفر لي مغفرة أنسائها كل شيء سواك وهم تقواك وجعلني من كل شيء من يحبك يخشك أجعلني من كل هم وغم وطيق وهبا وشهوة وخطرة وذكرة وكل قطاء وأمر فرج ومخرج أحاضنك جميع المعلومات وعالت على جميع مقطوراتي وجلت إرادتك أوافقها أو يخالفها شيء من الكائنات حسبي الله أنا بريء مما سواه الله لا إله إلا هو ربي عليه توكلت وبرب العرش العظيم والله لا إله إلا هو ربي عليه توكلته وهو رب العرش الضين لا إله إلا الله نور عرش الله لا إله إلا الله نور لوح الله لا إله إلا الله نور رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله سر الات الله لا إله آهو آدم صفي الله لا إله إلا الله نوح جيو الله لا إله إلا الله موسى كريم الله لا إله إلا الله عيسى روح الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله رب لا إله إلا الله لا إله إلا الله ملك الحق خالق كل شيء وحول واحد القحار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله سبحان الله لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السريع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون عصبي الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أتوب إليك إك منك إليك ولولا شيت ما تدري إليك فأنزع من قلبي محبة غيرك وأحفظ جوارعي من مخالفة أملك أتى الله لئن تدعني بعينك ولا تحفظني بقدرتك لأهلك من نفسي ثم لا يعود ورأو ذلك إلا على عبدك أعود برضاك من صغبك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا وصي عليك أنت كما فأيت على نفسك وإنما هي أعلام تدل على كربك قدما نحن, قدم نحن على لسان رسولك لنعبدك يهاي على أقدارنا لا على قدرك فهل جزاء الإحسان, فهل جزاء الإحسان الأول الكامل إلا إحسان يا من به ومنه وإليه يعود كل شيء نسألك بحرمة الأستاذ بل بحرمة نبي الهادي بل بحرمة السبعين والثمانية السرع منك إلى محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم بل بحرمة القرآن كلا كالنجيب بل بحرمة السبع المثالي والقرآن العظيم بل بحرمة كتبك الزلاث بل بحرمة الاسم العظيم الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بل بحرمة قل هو الله وحط الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوة حط الكفاية عن كل غفلة وشهوة في فيما تقدم وما تأخر واكفني كل طالب يطلبني للحق وغير الحق في الدنيا والآخرة فإنه لك العجة البالغة وأنت على كل شيء قدير واكفني غم السمعين والثمانية واكفني حمى الرزق وخوف الخاق وأسألك سبيل الصدق وانصر حقي واكفني من كل حم وغم هو دون الجنة واكفنا كل عذاب من فوقها أو من تحت أرجلنا أو يلبسنا شيعة وإن فيقبالكم بأس بعض واكفنا سوء ما تعلق به علمك مما كان ويكون منك كان كل شيء قدير سبحان الملك الخلاق سبحان الخالق الغزاق سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتغاد الله عما يشكو سبحان بالعزه والجبرو سبحان بالقدرة والملكو سبحان من يحيي يموت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان القائد قادر القاهر وهو القاهر فأقباده وهو العكيم الخبير سبحان الدائم ألعظ بي الله عليه يتوكل توكلون أعوذ بالله من جهة البلاء ومن سوء القطاء ومن أرك الشبائي ومن شماتة الأعداء أعوذ بالله ربي وربكم من كل متكبر الله ومن نبي الحساد يا من بيده كوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه منصر الخوف منك والتمكل عليك حتى لا أخاف أهدا غيرك ولا أعبد شيئا سواك أشهد منك على كل شيء كثير وإنك قد أعط بكل شيء علما وأحصيت كل شيء عددا وأسألك بهذا الأمر اللي هو أجل وجوداتي وإليه المبدئ والمنتهى وإليه غاية الغايات سخر لنا هذا البحار يا وما فيه فمن فيه كما سخرت البحر في موسى وسخرت النار في إبراهيم وسخرت الجبال والحديد الأسود سخرت الريحة والشياطين والجنة وصخر لي كل بحر وصخر لي كل جبل وصخر لي كل عديد وصخر لي كل شيطان من الجن والإنس وصخر لي كل شيء يا من يده ملكوت كل شيء وانصرني بليقين أعيدني بروح العمين صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ولا شيء بعده طه منزل عليك القرآن لتشقى لا تذكر لمن يخشى تزيل من خلق الأرض والسموات هؤلاء الرحمن وعلى الأرش استوى له ما في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وينتجر بالقول فإنه يعلم السر وخفاء الله هؤلاء إلا هو له, له الأسماء الحسنى أسألك بهذا الاسم العظيم الذي حفظت به أوليائك الكرار إنك أنت الملك العلام أن تجعلني بالسور أن تجعلني بالمسوة الحسنة التي كانت في إبراهيمه والذين معه إذ قالوا لقومه يا قوم إنا من ما تعبدون من دون الله كفتنا لكم بيننا وبينك العداوة والباطل أبدا حتى من إلّا وحده جل ربى أن محبده شيء هو السميع العليم.